قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في الرعود وجلوده بغيو وعد حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا وَأَنَّا فَنِي إسْرَاءَ لَمَبَوَأٍ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إن